ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر وَشَاءَ أَنْ أَرْسَاهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُقْتَعِينَ إِلَى الذَّاءِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهنف وفجرنا الأرض عيونا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 فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاذ فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر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 إِنَّا وَاحِذًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرِ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِرُهُمْ وَاسْطَدِرُ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرُ فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا فكانوا كهشيم المحتضف ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مددك كذبت قوم لوط بالنذر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 ولقد جاء آل فسعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم ذراءة في الزبر أم يقولون نحن جميع تصف سيُبزّم الجمع ويولون الدُّر، بل الساعة موعدهم والساعة أذاه وأمر، إن المجرمين في ظلال وسع، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق مس سقى. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبطر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر